وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلاله في النار اما بعد إخوة الكرام وددت أن أفرد المواريث في يوم واحد أيضا هذه سيستصعب فبإجاز سنتكلم عن القواعد وأيضا القواعد يوم الاربع حتى ننتهي من القواعد لأنها طويله جدا يعني. فبإجاز سنمر على بعض القواعد أو نأخذ قائدة نأخذ شطرها والصور نكملها يوم الأربع. يعني هم نجمع بين المصلحتين ونأخذ المواريث معها الكلام على الجد في اليوم تكلمنا اسبوع الماضي في القواعد تكلمنا على قاعدة كلية وهي الدرات تبيح المحظورات وما تفرع عليها بعض العلماء يرى أن الدرات تبيح المحظورات تعتبر فرع عن قاعدة كلية كبيرة عظيمة وهي عصب الدين كله وهي المشقة تجلب التيسير على أساس أن هذه القاعدة قاعدة كلية ينضوي تحتها هذه القواعد المشقة تجلب التيسير هذه فيها دلال على سماحه ديننا وأن الله لله وعلا لم يكلف المكلف بما يشق عليه كما قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه المشقة معناها الصعوبة والعناء والتعب لغة والتيسير معناه الليونه والسهولة والمشقة تجلب التيسير يعني كلما جاءت المشقة وضيقت على المر جاء التسهيل والليونه والتيسير له وفي الشرع المشقة تجلب التيسير إذا طبق المكلف الأحكام الشرعية فضاقت عليه فإن هذا الضيق يتيسر ويتسع فيستجلب السهولة عليه في تطبيق الأحكام طبعا هذا العارض إذا, إذا طبق المكلف الأحكام الشرعية فعرض له عارض فشق عليه تطبيق الأحكام الشرعية تأتي هذه القاعدة فيتيسر عليه والشرع يوسع له الأبواب الأخرى حتى يستطيع أن يطبق هذه القاعدة المشقة تجلب التيسير. وكما قلت هذا وعصب الدين بأسره دليل هذه القاعدة من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع فأما الكتاب فكثير من الآيات قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يعني إن شق عليها ولم يتسع لحاله أن يطبق هذا الحكم يؤثر عليه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وأيضا قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه وقال الله جل في عذاه ما جعل عليكم في الدين من حرج وقال الله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وأيضا قال الله تعالى عندما قالوا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا أو أخطأنا قال الله قال الله تعالى قد فعلت قد فعلت وأيضا من هذه الأدلة القرآنية على هذه المسألة يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العصر. وأيضا قول الله تعالى يريد الله أي يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يريد الله أي يخفف عنكم هذا من الكتاب أما من السنة فأدل كثير أيضا عن النمس ففي مسند أحمد قال بوعست بالحنيفية السمحة والسماحة معناها السهولة واليسر والليونة فكلما ضاق الأمر كلما جاء الشرع بالتيسير والتسهيل والاتساع على المرء بوعست بالحنيفية السمحة وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين فكلما جاء العسر كلما صاحبه اليسر قال إنما بعثتم ميسرين وما بعثتم معسرين ولما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم بان رجلا صلخ خلف معاذ فلما اطال انفرد بنيته وصلى منفردا وهذه الشكوى الاولى فاشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال افتتان أنت يا معاذ اذا صليت بالناس فصل بسبح والسماء الطارق إلى آخر الحديث وحديث آخر أيضا لما قيل وسلم إن لا ندرك الصلاة من أجل ما يفعل فلان بإطالة الصلاة يعني ما نذهب بصلاة الجماعة لأنه يطيل الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لستم منفرين أو قال ما بوعستم منفرين وأمر بالتيسير يسروا ولا تعسروا فهذه الحديث كلها تبين لنا الدلالة على هذه القاعدة العظيمة وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير فكلما شق على المكلف تطبيق الأحكام الشرعية كلما لاح في الأفق التيسير وهذا التيسير أو أسباب التخفيف أو أسباب التيسير أو أسباب الترخيص في الشرع كثيرة منها اولا السفر والثاني المرض ثالث الإكراه والرابع مما عمت الأمور التي عمت بها البلوى، الخامس النقص فالسفر يحفه ما يحفه رجل سافر ليؤدي شعيرة العمر أو شعيرة الحج، يؤدي شعيرة العمر انها البداية، يؤدي شعيرة العمر، فسافر على الباخره أو سافر على السيارة، ما سافر على الطائرة، فوهو صائم كان في رمضان فسافر، فوجد المشقة في السفر في صومه، فنقول له هذه مشقة التي تحتملها أو لا تستطيع أن تحتملها أو تحتملها بعناء وأنت في سفرك في الصوم المشاقة تجلب التيسير يسر الله عليك وفتح لك أبواب التيسير والقاعدة المشاقة تجلب التيسير نقول لك يسرا عليك تفطر هذا اليوم أو اليومين أو الثلاثة التي تسافر فيه فإذا كنت مسافرا وأنت صائم لك أن تفطر حتى لا تلحق بك المشقة لأن المشقة تجلب التيسير وأيضا في الصفر المرء مثلا يسافر يتاجر والتجارة ممكن تربح في أوقات وتخسر في أوقات هذه الأوقات جاءتهم في بلاد الكفر أوقات الصلوات فنحن نقول له أنت في سفر وإذا شق عليك وستخسر أموالك فإن الشرع يحمي لك أموالك مع حفظك لعبادة الله للفعلات والمشقه تجلب التسير نيسر عليك يسر الشرع عليك اجمع جمع تاخير أو اجمع جمع تقديم اجمع الصلوات ولست منزمن بان تصلي الصلاة في وقتها بل لك الجمع كما فعل نمسلم في مزدرفة وفي غيره وايضا ممكن يقال له وانت في السفر لا الجمع ايضا ان كان يشق عليك اجمع وقصر الصلوات الربعية تصلي ثنتين للزهر سنتين للعصر فالسفر هنا اذا كان فيه المشقة هذه المشقة يأتي الشرع يوسع على عباد الله ويقول المشقة تنادي عليك من بعيد تجرب لك التيسير وهذه أيضا من حكمة الله حتى لا ينفر المكلف من عباده الله جل في علاه وحتى لا يرى ان في هذا الدين اصال او أغلال عليهم بل الله جل وعلا يكلفهم بما يكون ميسورا عليهم وبما يكون في استطاعتهم حتى يسارعوا إلى الله جل ويتنافسوا في الخيرات السفر والمرض كل هذا مرور الكرام حتى نفصل الاسبوع القادم بالصور التي فيها المشقه تجب التيسير أيضا من أسباب الترخيص أو أسباب التيسير التي إذا لحقت المشقة بالمر تيسر عليه أو ييسر عليه فيها المرض فإن المرض أيضا المرء أو المكلف إذا عبد الله وهو على مرض إن كان مرض خطير او غير خطير ولا يستطيع أن يصلي قائما مثلا يأتي الشر وينادي عليه ويقول إن لحقت بك المشقة وأنت تصلي قائما خففنا عليك ويسرنا عليك صلي قائما وإن كنت تصلي قاعدا فلاحقت بك المشقة وانت جالس وما تستطيع أن تؤدي عباده الله وانت جالس كن مضطجعا صلي نائما قال ما أستطيع ان اضطجع حتى وأصلي وانا مضطجع نقول ياتيك التيسير اكثر تومئ برأسك فان لم تستطع فانت بعينك خلافا لكثير من اهل العلم او خلافا لبعض اهل العلم الذين قالوا تسقط الصلاة فإنا الصلاة لا لكن نقول المشقة هنا تجلب التيسير لكل احوالها وفي المرض أيضا ان كان صائما في رمضان ولا يستطيع أن يصوم نقول له عليك بالفط والله على يسر عليك فعده من أيام أخر وايضا في المرض إن لم يستطع المرض أن ينزل إلى المسجد نقول قلنا له صلق في المسجد جماعه نقول لا تسقط الجماعة بالمرض فإذا ترخيص وتسهيل في سفر اللي هي العوارض سفر أو مرض أو إكراه إن المرأة إذا اكره على شرب الخمر والخمر حرام ويشق عليه أن يرفض هذا الطلب ان كان أحد يضع السيف على رقبته ويقول تشرب الخمر أو تقتل فهذه مشقة بالغة ان نفسه ستظهر وإن الله جل وعلا أتى بالضرات الخمس أن تحفظ من أهمها بعد الدين النفس فله أن يشرب الخمر مكرها ويقول له الفقيه المشقة التي لا يمكن أن تتحملها بقطع رقبتك أو بموتك أو باذاق روحك تيسر عليك المشقة تجلب التيسير فنقول لك اشرب الخمر ولست محاسبا عند ربك جل في علاه أيضا في الاكراه أن يأتيه الكفار فيأخذونه ويصلبونه ويريدون قتله فيقولون تكفر وإلا نقتلك فهنا المشقة التي لا يستطيع أن يتحملها بقتله نقول له تجلب لك التيسير ولك أن تقول بكلمة الكفر كما فعل عمار وقالوا والله لا نتركك بعد التعذيب الشديد والتنكيل به حتى تتكلم في محمد صلى الله عليه وسلم فتكلم فيه فلما ذهب يشتكي لن يسلم وهذه ايضا من الادله العظيمه على هذه القاعده المشقه تجلب التاثير قال له ن كيف تجد قلبك بعدما اشتد عليك اشتد التنكير والتعذيب لك كيف تجد قلبك قال يطمئن بذكر الله لله في اولاد قال فان عادوا فعد يعني المشقه هذه اجلبت لك التاثير بان تتكلم بكلمه الكفر سفر ومرض واكراه نقص النقص تعرفون ما النقص النقص يكون سببا في استجلاب التيسير. لأن بالنقص عند المكلف يشق عليه تطبيق الأحكام الشرعية كده تيسرت جدا احسنت نقص كالرق والأنوثة والثالثة ايه صاحبك يأتي بيها الكبر لا عرج ممكن لكن في اوضح من ذلك وقتها بالبيانات أنوثة ورق و... هذا هو الصغر احسنته الصغر الصغر ايضا نقص ده اسمه نقص في الاهليه والجنون فان الطفل لم يبلغ الحلم والمجنون كثير من التكاليف لا نكلفهم بها لما للنقص المشقه تجري بالتأسية يشق على المجنون ان تقول له عليك خمس صلوات في اليوم والليلة في صالة ممكن يصبر عليك وباقي الصلوات ما يصبر مثلا تسقط عنه الصلوات في المعاملات يشق عليه أن, يش... أن يبيع ويشتري فلا نمر العقد الذي يعقده الطفل ولا العقد الذي يعقده المجنون يبقى النقص أيضا غير النقص مما عمد به البلوة كالنجاسات المعفو عنها في الثوب وفي الأرض وفي غيرها صور هذه القاعدة كثيرة جدا الأسبوع القادم سنفسر فيها بس فقط اليوم أنتهي في الكلام على هذه القائدة الجليلة المشقة تجلب التيسير أن العز بن عبد السلام قسم تقسيما بديعا ويتكلم على ترخيصات الشرع فقال ترخيصات الشرع تعتبر انواع ستة او سبعة فقال ترخيص ترخيص اسقاط ده ده يعتبر رخصة جامعة رخصة كلية ترخيص اسقاط وترخيص الاسقاط كاسقاط الجمعة عن العبد وعن المرأة وعن المسافر توافقون يعني الجمعة ساقطة على المسافر لا تلزم المسافر لا تلزم المسافر لا تلزم المسافر تلزم المسافر لا تلزم المسافر ما أرى بريق الاسلحه يصعد امام عيني نعم ده صحيح في الحج النبي فعرفه وكانت عرفه جمعه وخطب بهم وصلاها ظهرا وجمع معها العصر هذه دلاله على اسقاط الجمعه عن ايش عن المسافر ترخيص ترخيص اسقاط تسقط الجمعه ويسقط الحج وتسقط العمره لا حوالي. الجمعه الحج يسقط والعمره تسقط هذا كلام من العجب العمره تسقط والحج يسقط توافقوني لا توافقوني الا الميمنه خير من الميسره هنا وافقوني وأنتم خالفتموني ها معي ولا عليا معايا تسقط العمره ويسقط الحج في ترخيص في العمره انها تسقط وترخيص في الحج انه يسقط فبقى المخالفين الأول ها ماضي الله أكبر لا فض فوك يا ماضي واصبحت مضارعا الآن نعم هذا الصحيح الله جل وعلا قال ولله على الناس حج البيت مفهوم المخالفه إن لم يستطع فلا حج عليه وسقط الحج العمر نفس الأمر بل العمر مختلف فيها يا سنة ولا فرد، فهذا اسم ترخيص إسقاط عند العذر العذر الذي نجم في الأفق هو الفقر ما يستطيع ما عنده زاد ولا راحله ما يستطيع الذهاب إلى الحج فنقول له سقط عنك الحج وسقط عنك العمره تسقط الزكاة تسقط استغفر الله ترتفع إلى السماء ها الفقير نعم طيب اذا ترخيص اسقاط الثاني ترخيص تقصير أو نقص ترخيص نقص يشق على الإنسان أن يأتي بالعبادة تامة كاملة يأتي الشرع فيرخص له ويقول لا لا تكون تامة ولا كاملة عليك لأنك لا تستطيع <تصفيق> الذي تستطيعه الشطر طلنا عنك هذه العبادة فترخيص التقصير مثل قصر بالصبر قصر الصلاة أن تقصر السلام الربعية تكون يبقى هو يصلي الفجر ركعه ويصلي الظهر أربعة اثنين ويصلي المغرب ركعه ركع ونصف والله بعد الازاهره افتى بهذه الفتحة قلت صلي العصر ركعتين واتصلي المغرب ركعه ونص تقسمها نصين اقسم بالله قال ذاك فالله المستعان فانا ترخيص ها ازاي بقى هيبقى اكيد هينفي الركوع والرفع هيبقى قاء وسجود بس الله المستعان نسال الله ربنا يعف عنا ويعلمنا اننا ما نتكلم الا بعلم فالمغرب لا ترخيصه فيها لا تنقيص فيها لا تقصير فيها والفجر كذلك اما الربعية فيصليها ركعتين يصليها ركعتين ذا ترخيص تنقيس ترخيص إبدال ترخيص إبدال ترخيص الإبدال كالكفارة الأول الله جل العالى قال فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط هنا ترخيص تخير أيضا ستأتي إذا إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تعملون اهليكم أو كسوتهم أو تحرير راقبة طب ما وجد ذلك جاءك الترخيص يقول الرجل ما عندنا رقاب الآن ما في راقب عشان نحرره طب اطعمهم. قال والله ما لدي من نطعمهم طب اكسوهم قال ما عندي ثياب اكسوهم بها قلنا لو ياتي الشرع الآن بالترخيص لك بالابدال ما استطعت الى ذلك سبيلة نسهل ونيسر عليك بالشرع فقال فمن لم يستطع فايش فصيامه ثلاثة ايام سواء متتابعات او غير متتابعات فده ترخيص ابدال ايضا من ترخيص الابدال كفاره النسك النسك صح من قتل صيدا جعل الله عليه مثل ما قتل من النعم يحكم به عدل منكم هديا بالغ الكعب أو أو أو, أو, أو ذلك الصيام الذي يذوقه وبال أمره فجعله إبدال أيضا من الإبدال مع وجود الماء له أن يتيمم لا ترخيص إبداله هو يجب عليه أن مع وجود الماء نعم إذا نقول هنا عندما ينجم العارض مريض عنده كس أو عنده جروح والماء إذا سقط على الجرح سيوسع له الجرح سيزيد في الألم والمرض فنقول لهذا العارض مع وجود الماء يأتي الشرع لوح من الأفق يبين لك الحنفية السمحة يقول المشقة تجلب بالتيسير لك أن تتيمم ولا تتوضع وطبعا الحديث المشهور قتلوا قتلهم الله تعرفون قتلوا قتلهم الله هذه فتوى من فتوى الركع النص كانت أيضا فتوى الركع النص الرجل عنده شج في راسي فاجنب نام فاجنب هو قضاء الله عليه عشان يكون شهيد ان شاء الله وهذه شهيد الفتوه الخاطئه ولذلك دعا عليه من سلم دعاء قاتلا قال قتلهم الله اما خبر وإما دعاء ونسى الله ان هي تكون مغفره لذنوبهم يعني فهو لما قال لهم اني جنب ماذا أفعل قالوا لا نراك الا الاغتسال قال الشج في رأسي قالوا لا نرى لك الاغتسال طبعا كثير من المحدثين يضعفون هذا الحديث لكن نحن نستانس به فاغتسل فمات فلما علم النساء السلام قال هل لا أما علموا أن شفاء العيد السؤال الجاهل شفاءه أن يسأل ويتعلم لا يتكبر رفتي بغير علم فأفتوه بغير علم فضلوا أضلوا ونسأل الله أن ربنا يغفر لنا ولهم هذا اجتهاد إن شاء الله مغفور لهم وفي ميزان حسنتهم لكن النساء السلام غضب غضبا شديدا وقال قتلوه قتلهم الله فهو الآن هو في ضرورة أو في عارض عرض له ونقول مع وجود ما مع عليك أن تعمم الجسد كله بالماء إلا موضع المرض العزيد إلا موضع الرأس وتتيمم للرأس ودي طبعاً اللي استقاها كثير من العلماء أنه يفعل ذلك لكن نحن نقول الاولى من هذا ألا نجمع له بين البدل والمبدل لا نقول تيمم ونقول إيش اغسل لا نقول لا اغسل وامسح مفهوم يعني خذ الماء بيدك حتى يجف وامسح على رأسك فالمسح يكون بديل لوجود الماء وهو قبل التيمم فلا يجمع بين التيمم وبين الغسل الغرض المقصود هذا يعتبر إبدال ترخيص إبدال ترخيص تقديم رجل جراح وهذا الجراح عنده مريض العملية التي سيعمل له العملية ستكون عند اذان العصر وهذه عملية خطيرة جدا سيخرج القلب والأمعاء وال... سيخرج كل شيء من الداخل يعمل فيه العملية فهذه عملية قاتلة يعني ليست بالهينة ومدتها من أول أذان العصر إلى المغرب فسيضيع عليه العصر فنقول له لا هذه مشقة الرجل يقول لا الصلاة لا مش ممكن أترك الصلاة يموت حتى ولا أموت ولا أترك الصلاة نقول له أحسن الله إليك لتمسكك بإعبادة ربك لكن ديننا فيه الفصحة وفيه التيسير هذه مشقة ستكون على الرجل يموت وأنت سيؤنبك ضميرك عليه فمشقة عظيمة هذه المشقة ستجل التيسير والترخيص والترخيص هنا بالتقديم انزل بصلاة العصر إلى صلاة الظهر فقدم العصر مع الظهر واجمع جمع تقديم وجمع تقديم صلاة العصر مع الظهر قال لا الجمع الرخصة في الصفر فقط قلنا دعك ممن يحجر واسعا وخذ بحديث الصحيح وخذ بمذهب ابن المسيب وقبل عباس قال عن استنى في المدينة من غير سفر ولا متر وفي رؤية من غير مرض قالوا علامة يا ابن عباس قال أراد ألا يحرج أمتها أراد ألا يوقع الحرج على الأم فنقول رفع الحرج لهذا الطبيب انزل بصلاة الظهر تقديما وصلي الظهر بالعصر تقديما مع الظهر وصلي العصر مع الظهر يبقى ترخيص تقديم والرجل المريض نفسه سنقول له لا لا تسخط عنك الصلاه قدم العصر والظهر قال اما تراني نفس لاخرج قلت اجعل اخر انفاسك في الصلاه بطرف عينك تطرف في عينك الصلاه تصلي الظهر والعصر ولا تسخط عنك الصلاه فهو أيضا يجمع يجمع جمع تقديم إذا ترخيص تقديم ترخيص تاخير ترخيص التاخير العكس بالعكس ممكن تضربه لي مثلا واحدا ترخيص تاخير اعكس تصب طبعا في التقديم ممكن تضرب مثلا عليه ايضا الحول الزكاه قبل الحول هذا ترخيص وليس اصلا الاصل ان كل عبادة موقتة بوقت اجيبه لا تصطح الا في وقتها في وقتها تتأكدون من هذا الكلام لا نجم الخلاف القاعدة عند العلماء كل عبادة وقتت بوقت لا تصلح ولا تصح ولا تقبل الا في وقتها فلا يصح تاديتها الا في نفس الوقت توافقون هاتوني بالدليل في كل عباده مش في عباده واحده عشان انا سوره النساء جعلت الايدي ترتفع كثيرا صح جزاك الله خير وكل اخ عنده نفس الايه انا عارف كل رفع ايديهم عندهم نفس الايه الناس طلعت كانت المؤمن كتب مقول اريد غيرها احسنت الحج اشهر المعلومات احسنت فممكن الإنسان يحج في رمضان وبعد ذلك خطا ما يحج إلا في ذي القعدة ما يحج إلا في الحجة نعم الحجه والحجه قراءتان صحيح ما يشيئاتك وهاته حقه يوم حصاد يعني ما ينفعش لقبله نعم دع أي حديث هذا حديث من هذا المجيب هو الذي لا تدري هذا حديث موقوف على أبي بكر قاله لعمر إن الله عملا بالليل لا يقبله بالنهار وإن الله عملا بالنهار لا يقبله بالليل لكن هذا مقاعد ومستقى من ايش من الآيات والأحاديث منها الانقطاع عن الطعام والشراب يا نعم جيد سيام رمضان أنا أعيد الدليل يا أخي ما أنا اللي قلت رمضان الدليل. شهر رمضان يعني يستطيع أن يصوم في شعبان خطأ ما يصوم إلا لأن العبادة الموقتة بوقت لا تؤدى إلا في نفس الوقت. يأتي هنا إذا كانت الفقر مطقع وإن كانت الحاجة ملحة والفقراء كثروا لنا أن نقول يأتي ترخيص التقديم فيقدم الزكاة عن الحول يعني رجل سيموت واهله سيموتون في فقر قد اتى عليهم سيهلكه وهو ما يريد أن يخرج صدقة. هو غني ما يريد أن يخرج صدقة فيسأل ويقول هل لي أن اعطيهم ألف جنيه من واحسبها من الزكاه انا ما اريد ان اخرج صدقه الورع عندي لا اريد ماذا استغفر الله فنقول له نعم لك ان تقدم زكاه مالك عن حولك ولما ياتي الحول لست بمطالب أن تخرج الزكاه وطبعا يستانسون بحديث فيه ضعف وصععه بعض العلماء حديث العباس ان نفسنا مستسلف الزكاه لعامين أيضا استئناسا فعل ابن عمر رضي الله عنه في زكاه الفطر لا ده تاخير مش تقديم احنا عايزين تقديم عن وقت العبادة تقديم عن وقت العبادة صدق الفطر هي اوفر حظا في هذا لان ابن عمر كان يقدمها على الفطر بيوم أو يومين يبقى اذا تقديم وتاخير تاخير كالصلاه هو يسافر عند أذان الظهر وما يستطيع ان يصلي الظهر لا في المسجد ولا في البيت ولا هو واقف عند المركب الذي ساركبه ليسافر به فنقول اركب يسرا عليك حتى لا تتحمل المشاقة وانتوي تأخير صلاة الظهر العصر فصلي العصر والظهر جمع تأخير وإن كنت مسافرا هذا خلاف عريض له اللي يقصر أم لا المهم يصلي الظهر حتى من الخلاف تمام ويصلي العصر تأخير الأخوات هذه القواعد الفقهية يا شيخ فقالوا أو ترخيص التأخير فلما أنت طلبت من الإخوة الصورة فغدوا الطرف عنك فنحن نتصدى للمجال ترخيص التأخير تأخير الظهر العصر وايضا تأخير المغرب العشاء في غزوة الأحزاب ده بالدليل ده بالدليل والتعليل كمان الأخوة غدوا الطرف ولا ما غدوا الطرف أنا ما سألت عن الصورة أنا ايديكم لا محاباه أنتم وهن سواء الحمد لله ما فيش مساكن أيضا ترخيص ترخيص تقديم ترخيص إيش تأخير آخر واحدة ترخيص تخيير ترخيص تخيير في الكفاره إطعام وتخير يعتبر الصوم بدل عن ايش عن ثلاثه مخير فيهم فاحنا ضربنا المثل بالكفاره في الابدال بمثال الصوم ان لم يجد ايش اطعام او كسوه او عتق فلكن ناخذ الشق الاول نقول له اذا حدث لك الحنث في اليمين فلك انت مخير في التكفير بان تطعم او تكسو او تجيب او او, أو, أو, أو, أو, أو, أو تعتق عتق رقبه او اتعام عشر مساكين او جسواته مفهوم ده ايضا ترخيص تخير، هذه صور الترخيص نقف عند هذا وان شاء الله الصور قادم ناخذ قاعدة اخرى مع نفس القاعدة بصور كثيرة تمثل او فروع كثيرة تمثل هذه القاعدة اقول قولي هذا واستفر الله لي